طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخِع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها قاضعين وما يأتيه اذْكُرْ من, مِنْ الرَّحْمَنِ مُحْدَثًا إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذلك لآية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 ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف ويقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمُ نُسَاءَ الْقُمَا أَن تُلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ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 قال أما له قبل أن أذل لكم إنه لكبير إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاسوف تعلمون لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ورجلكم من خلافه ولا أصلبانكم أجمعين قالوا لا غير إن إلى ربنا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين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 وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرق مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لم دركون قال كلا إن معي ربي سيهدين وأوحينا إلى موسى أن يضرب عصاك البحر فلقفك أن كل فرق كت العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو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 فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرغت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين رب هب لي حكما بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الظالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم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 فكبكبوا فيها هم والغابون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ظلال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 واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنة وعيون إني أَخَافُ عليكم عذاب يوم عظيم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 كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتتقون إليكم رسول أمير فاتقوا الله وأطيعون وما أسأل لكم عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين أتتركون في ما ها آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحيون من الجبال بيوتا فارين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا أنتم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 فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني رسول رَسُولٌ أَمِينٌ الله اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنْ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَاْدٌ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ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 واتقوا الذي خلقكم وأنزل الأولين قالوا إن إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وما أنت إلا بشرٌ مثلنا وإن غُنُك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون